ولدت بضعة موسى فاطمة عيات من أمر ربي قائمة ولدت بضعة موسى فاطمة عيات من أمر ربي فاطمة ولدت بضعة موسى فاطمة عيات من أمر ربي أي آية من مصحف الزهرة أتت زهرة في روض يا سينة بدت منبت زاكن ومنه قزكت رحمة من أهل بيت المرحمة رحمة من أهل بيت هي ولدت قضعة موسى فاطمة عَيَةٌ مِنْ أَمْرِ رَبِّي قَائِمًا وُلِدَتْ بِضَعَةُ مُوسَى فَاطِمًا عَيَةٌ بِي قَائِمًا عَيَةٌ مِنْ أَمْرِ رَبِّي فَاطِمًا رحمةٌ جاد بها الله الكريم هبةٌ واهبها كفُّ الكريم فَلِمَنْ شَايَعَهَا كَانَ النَّعِيمِ وَالَّذِي نَاصَبَهَا في الْحَاطِمَةِ وَالَّذِي نَاصَبَهَا فِي الْحَاطِمَةِ إِيه بِنْتِ مُوسَى رَهِبِ الْعَلِي الْكِرَامِ جَلَّ عَنْ وَصْفِي لَهَا مِنْ هَا الْمَقَامِ نَبَأَ مِنْ سَنْخِ من نباء من سنخ أنباء عظام من وجوه قال رب ناعمه من وجوه قال رب أجنة الخلدي لمن قد زارها والذي عاند يصل نارها فإذا ما زرتها في دارها فعلى البعد فزر للعالمة فعلى البعد فزر للعالمة رحمة الله على بيت الهدى وصلاة لنبي بيت الندى إنهم حرزا رحمة الله على بيت الهدى وصلات لبني بيت الندى انهم حرز وكهف من ردا وبه مروح بشعري هائمه وبه روحي بشعري هو به روحي بشعري هو به روحي بشعري جاءني حجته الحب عذاب قلت يا مسكين إن القلب داب ما عسى تجدي بهذه اللائمة ما عسى تجدي بهذه اللائمة ديني العشق إلى حد الجنون وأحبائهم نور العيون اهل ذكر أهل بيت الطاهر وبهم ايام عمري باسمه وبهم ايام عمري اي وبهم ايام صل على محمد وال محمد